بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقبل أن أبدأ في المذاكرة مع إخواني اود التنبيه على بعض الامور التنبيه الاول هذا اللي بقرد ذاك وليس من التدريس فالعلماء ولله الحمد موجودون ونستفيد منهم ومن كتبهم ومن أسرطتهم نسأل الله أن يفعلوا إياكم بما فيها وكما ذكر أخي الشيخ فواز مدخلي حفظه الله في درسه ان هذه اللقاءات من باب المذاكره فقط لا غير التلخيص الثانيه الصدر منشرح لاي توجيه او اي نصيحه او اي نقد بناء وهذا من باب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه فلا تبخلوا علينا بأي توجيه أو نصيحة أو نقد والسلفية قائمة على التناصر فإذا لم نتناصح فلا خير فينا التنبيه الثالث كتب الشيخ محمد الطيب الأنصاري المدني رحمة الله عليه على الأصول الثلاثة أسئلة رتبها ترتيبا جيدا ان شاء الله نستعرض في الفقرات التي بين ايدينا في الكتاب بعض الاسئلة التي ذكرها رحمة الله عليه واسأل سؤال وهو بماذا ابتدأ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاد رحمة الله عليه إرسالته يحبذ يكون المتن أمام كل شخص بحيث إذا مر معنا سؤال يكتب قبل العبارة حتى يتضح السؤال وتتضح الإجابة من كلام الشيخ محمد الدولة رحمة الله عليه وقفنا في مذاكرتنا معكم أيها الفضلاء أن يجب علينا تعلم أربع مسائل قوله رحمه الله المسائل جمعوا مسألة من السؤال وهذه المسائل يجب تعلمها لأنها تشمل الدين كله لأنها تشمل الدين كله فهي جديرة بالحفظ والعمل والعناية لعظم شأنها ونفعها في الدنيا والآخرة فما هي هذه المسائل سأل الشيخ محمد الطيب الأنصاري السؤال التالي ما هي المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها الجواب في قوله رحمه الله قال رحمه الله الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة قوله رحمه الله العلم قال الإمام محمد الهاضي رحمه الله عليها العلم هذه اللفظة نأخذها من النقاط التعليف النقطة الأولى تعريف العلم تعدد التعريفات أهل العلم للعلم والمختار هو معرفة الهدى بدليله قال ابن القيم رحمه الله والعلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد مستويات النقطة الثانية ما المراد بالعلم في كلام المصنف رحمه الله وما هو المراد بالعلم في كلام المصنف رحمه الله هو العلم الشرعي وكذلك هو المقصود إذا أطلق فيه نصوص الوحيين وكلام السلف الصالح ومن سار على نهجهم ودربه وان هو قال القران بالسنه النبويه الصحيحه كان عليه الصلاه والسلام صلى الله قال الله العلم قال الله قال رسوله وصحاتهم أول عفالي النقطة ثالثة فضل العلمي وردت نحوص عبيدة في فضل العلم فمن القرآن قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلا ما يتذكر أولو الألباب قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله تعالى وقل رب زدني علما ولن يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من العلم ومن السنة النبوية المعاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا محقه في الدين وعنى بالدرداء رضي الله عنه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنيحتها لطالب العلم ايضا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثت الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا برهما وانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافير روهه داود والتنذي وغيرهما وعن حديث المعيمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع روهه الطبران وغيره ومن كلامي ألا وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمه الله أفضل ما تتوّع به العلم وتعليمه وقال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل الأعمال طلب العلم أفضل الأعمال أفضل الأعمال من صحة ميته ثم ما ذكر في فضل العلم مما سبق إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو نحو ذلك فهو مظلوم النقطة الرابعة حكم العلم قال شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 28 صفحة 80 طلب العلم الشرعي فرض على الكشائح إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهى عنه فإن هذا فرض على الأعيان انتهى كلمه رحمه الله فطلب العلم منه ما هو فرض عين كتعلم أركان الإسلام والإيمان والإحسان وكالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وكل ما يتعين عليه ويحتاجه وتعلمه حتى يعبد الله على بصيره ومنه ما هو فرض كفاية كتغسيل الميت وأحكام الأوقاف والمواريث وغيرها إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين النقطة الخامسة تقسيم العلم العلم ينقسم إلى قسمين ضروري وهو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استبنال كالعلم بأن النار حارة مثلا ونظري وهو ما يحتاج إلى نظر واستبلال كالعلم بغيب المية في الوضوء وينقسم أيضا إلى شرعي وتقدم بيانه وتقدم بيانه ودنيوي وهو كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة فهذا العلم بباح يضاح تعلمه وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه يجب على ما يستطيع لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسلام الذي تم الله تعالى على أهله ودحهم والذي قال تيهم صلى الله عليه وسلم العرباء واغة الأنبياء الرغاة العلم الشرعي وأما الحلم الدنيا فما جهله فلا تسم عليه ومن تقلله فهو موحدة وإذا أفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يآخذ عليه يوم القيامة قوله رحمه الله معرفة الله نأخذ هذه اللفظة من النقاط التالية النقطة الأولى معرفة الله على قسمين قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد معرفة الله سبحانه نوعان معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصل والثاني معرفة معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلبه والشعوب إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه وهذه هي المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم وتفاوتت وتفاوتهم فيها لا يحسيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها وقد قال أعرف الخلق به لا أحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأخبر أنه سبحانه يستح عليه يوم القيامة من حامده بما لا يحسنه الآن ويزيد الأمر بيانا وإضاحا شيخنا الشيخ أحمد المجمي رحمة الله عليه حيث قال معرفة الله عز وجل من الناحية الإجمالية تثبت بالفطرة فكل مخلوق يعلم أن الله خلقه ومن أنكر ذلك كالملحدين فإنه ينكر في الظاهر وهو في باطله مستيقن بأن الله هو الذي خلقه أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن إلا من طرق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم قال تعالى يا بني آدم إنا يأتي لكم رسل منكم يقصون عليكم, عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن معرفة الله بالتفصيل لا يمكن لأحد إلا من طريق الرسل والصلوات الله عليهم وفي شريعتنا من كتاب من كتاب وسنة قد جاء ما يكفي ويشفي بيّن الله عز وجل في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو القرآن بيّن فيه كل شيء ومن ذلك أعظم شيء فيه وأهم المهمات معرفة الله عرفنا الله بنفسه من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية قال تعالى: "وقد قبض الله حقا إليه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيديه، حق هو تعالى على ما يشيكون". وفي ذلك الآيات يعلم الله فيها بما قال تعالى: "حسبي ربي يأتي في الآفاق وفي الأنفس، فيغيرون إليه وجهه". على كل شيء". ما تكون الله عز وجل تكون معرفة الله سبحانه وتعالى بالتالي معرفة أسمائه وصفاته النظر والتدبر في الآيات الشرعية النظر النظر والتفكر في آياته الكرونية إفراده بالعبادة وبجميع أنواع التوحيد, وبجميع انواع التوحيد. قبول ما شرعه سبحانه وتعالى والانقياد له وتحكيم شريعته قال شيخنا الشيخ زيد حفظه الله فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة وآمن به وقدره حق قدره فأقام فرائضه وأدى الواجبات وامتثل المأمور واجتنب المنهي وأحل الحلال معتقدا حله وحرم الحرام معتقدا تحريمه وهو في كل ذلك يرجو رحمة ربه ويخشى عقوبته طيلة حياته فهو المؤمن حقا له من ربه مغفرة وأجه عظيم قوله رحمه الله ومعرفة نبيه ونأخذ هذه اللفظة من النقاط التالية النقطة الأولى الفرق بين الرسول والنبي قال الشيك العلامة أسد السنة محمد ناصر بين الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية اعلم أن كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول وقد ذكروا فوقا بين الرسول والنبي تراها في تفسير الألوس وغيره ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله وهو بالطبع مأمور بتبليغه إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أولى كما لا يخفى النقطة الثانية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن التاني أنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم الأنبياء والرسول وأنه موصل إلى الناس كافة عربهم وعلمهم أنه أكمل الخلق علما وعملا وخشية متابعته والتأس به رجاء رحمة الله وخشية حقوبته محبته فوق محبة النفس والمال والولد والوالد محبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا وتكون معرفته بأمور منها النظر في كتاب الله فيه كثير من صفاته والأمر باتباعه والتأسي به النظر في صنته وسيرته والمقصود كما سبق محبته والاقتداء به والاحتداء بهديه واتباعه ظاهرا وباطنا وأن نستغني ونكتفي ونقتصد ونتمسك بسنته عن البدع والمحدثات قوله رحمه الله ومعرفة دين الإسلام نأخذ هذه الفقرة من النقاط التالية النقطة الأولى مراتب الدين ثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان فإذا أطلق لفظ بمحرده من هذه المراتب أسمل بقية المراتب النقطة الثانية تعريف الإسلام لغة هو الاستسلام ويتضمن الخضوع لله وحده والإنقياد له والعبودية له وحده سبحانه وتعالى وأما في الاستلاح فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله النقطة الثالثة أتي الإسلام كما ذكر الشيخ ثلاثين يقولون منهم ايه؟ معنى عام ومعنى خاص سنبعنا العام هو عبادة والله والأشري كاله هذا يدين الأنبياء عموما وخاص هو الدين الذي يدين نبينا محمد صلى الله عليه استلم الله طبعا ان الدين عند الله هو الاسلام فلا يهوديه ولا نصرانيه ولا ولا ولا وحده اديان ولا حريه اديان ولا أفوت أديان وإنما هو الدين عند الله الإسلام والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومعرفة دين الإسلام تتضمن التالي أنه دين كامل عقيدة وعبادة ومعاملة وسياسة وأن من ابتدع في دين الله شيئا فبدعته مربودة عليه قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال صلى الله عليه وسلم من أحدثت في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد وتتضمن هذه العفة أن ديننا دين يسر ما جعل الله علينا فيه من حرج والله عز وجل يقول وما جعل عليه في الدين من حرج ملة أليكم إبراهيم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه وتتضمن أيضا أن الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قوله رحمه الله بالأدلة ونأخذ هذه اللفظة من النقاط التالية النقطة الأولى الأدلة جمع دليل وهو ما يوصل إلى المطلوب وكل علم بدون دليل فهو دعوة لا لابد لها من بينة والبينة هي الدليل والدليل إما سمعي وهو بالوحي من كتاب وسنة وما أجمع عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليه وعقلي وهو ما ثبت بالنظر والتأمل النقطة الثانية الأصل في معرفة الدين بالأدلة النقلية ولكن إذا كان إذا كان العام يعتقد وحدانية الله ويعتقد بطلان ما يُعبد من دون الله فهو مسلم وإن لم يعلم الدليل قال الشيخ عبد الله عبد الرحمن أباطين رحمه الله فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل ولا يجوز التقليد في ذلك لكن العام الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد مهداية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار ويعتقد أن هذه الأمر الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وظلاء فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يتردموا بالدليل لأن عامة المسلمين ولو نبتلوا الدليل فإن فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا وللشنقيط رحمة الله عليه كلام في في مذكرة ذكرة أصول الفقه وذكر فرحمه الله الأدل على ذلك فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذكر كلاما نووي أن من أتى بالشهادتين, بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من السلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط الدليل وفي قوله فاسألوا أهل الذكر سؤال عن الحكم الشرعي والجمهور على أنه مجرد سؤال بهذا القرر أكتفي وأسأل الله لي ولكم التوفيق والصداد والصلاح وأن يزوقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وماذرة مرة أخرى وأسأل الله أن يعينا وإياكم لكل خير وأن يجلبنا وإياكم كل شر وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين